أمريت رم جموعا إجن الآيات ذكر عن رب سبحانه وتعالى إجن الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله وكلام رسوله كله نور والنوزن خر حق والنوزن برذن الحق والنوزن ذي عش خر حق إجموعا أذيل فغورت واردين نقرب رأسا على عقب ولكن النخن ذي عش السرام النخنات عش السرام ذو النيخ نعيش في ضلال وغي وظلم والعياذ بالله إما لستهوذة القرآن أمن يكمل استرحز تعني اضغى السنن بمرة سهوذة الكتب من السنة مرة من الصحيحين وكتب السنن والمسانيد وغيرها بشروحها هذا حتى الشروح النص واذا يشي تنهي الزوالو تزدر ما يمي لان يرنس نتا ذي مليوزن التواجبون لذلك كتبت استثابه استثابه بالصب النضح هذه استدي اربة استدي فسبيرك غولي مناطره هولندا ديراغا السعوديه ديراغا البحرين ديراغا ما يمي يز فتوا توافق هوا يز اجت سامع في صغيات النتا الدين هذه استي انا ماشي خصني التواجب التغيير انا ماشي خص الدين وانا فلذلك احباب الكرم يكفينا ما تطرقنا له في الزمعة الماضية من بعض مظاهر ظلم بعض الأزواج لزوجاتهم ولنا لقاء اليوم إن شاء الله تعالى مع ظلم بعض الزوجات لأزواجهم وهذا في حقيقة الأمر أمر مستهجن ومستغرب وكثير من الناس حين يسمع بهذا يستغرب ويظهر على وجهه سمات العجب خمني الشرخ يا يزيد رمسان مغاض ميديكات تمغاض نير و شيخير حقي مغهنس دز قغص ما أكثرهم ولكن خمني دغاياشن اذا جينينا قسم غتكل قوايز الناس اقسم غتتازق الحياه تخوايز الناس اقاهو الزخوايز ديال الداس اقسم غتسايايز الناس قت في شي سبيطه قت عاها مستديمه قهجت جسق قالت سبحان الله ميمي لأن انسل الله الظلم يقع من القوي على الضعيف انسل الله الظلم يتزجج ليقواحي الجندي ليضعف ولكن أن تنقلب الآية فيصبح الظلم يقع ممن هو ضعيف على الأقوى فهذا لعمري له اختلاله موازين الحياة الاجتماعية في واقعنا المعاشر بالكرم، مما لين رب سبحانه وتعالى وميستر، خذ ذكر الأنثى وليس الذكر لنت. وش مرن من غنايز تمغشوش تمغشة غربايز، وش العضلة معايز، وش نظيرين تمغش، وش القدرة معايز، وش نظيرين تمغش، وش دست معايز، وش نظيرين تمغش، وش رؤية معايز، وش نظيرين تمغش. لذلك سدار بيقر وليس ذكروا. كَلُنْتَ مِنِي خَرْقَ رَبِّي ذُبَايَزُ وَتِبُتْنِي خِرْقِ ثَمْغَةِ الوظيفة ومِي خَرْقَ رَبِّي يَايز وَتِبُتْنِي خَرْقَ ثَمْغَةِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي في صاح مسلم وغيره إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم تقو الله في النساء إذن توص النبي صلى الله عليه وسلم اختم غارين غير الشنايز أقذر ربي سبحانه وتعالى ذي ثم غارين ميمي انهم الا إن فانهم عوان عندكم سمقا عوان يعني ضعيفات اسيرات اه فهمت عرفت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وميسيو ختم غار ان إننا ناقصه عقل وادي ممن من ناقصه عقل وادي وتغد الدور عقرت لا ناقصه عقل يعني تغلب العاصفه على عقولهم تحنين للجند تحنين تغد به طلع العاصفه يا يغضب ورخرخر تغضب العاطفة خرخر، فلذلك يستغرب أن يقع الظلم من من المرأة التي هذه هي مقوماتها وصفاتها وخلقتها على زوج خلقه الله عز وجل بما خلقه بما خلق فيه. حماة الكرام، على الرغم من هذا الاستهجان وهذا الاستغراب وهذا التعجب قد وقع. ويقع وشيء وربما ما يبلغكم ويصلكم وترونه وتسمعونه أسر مما يبلغون توقع الدرم ذي المغارم خياء ذي الخرب ذي الرعاش وتمغارن وأنت عميل خطاب كما سلفت الجمعة الماضية لكل قاعدة نستثنى نعم يتوقع. توقع توقع ذن من من مظاهر ظلم الزوجة لزوجها الشيء الكثير احباب الكرام سال الله الزوجين لأني يغفر لنا ولزيجاتنا اللهم مأمين وأن يصلحنا وأن يصلح اللهم أمين حتى لا أطيل عليكم أحباب الكرام والوقت يمر صراعا من مظاهر ظلم الزوجة لزوجها نشوزها على زوجها هذا النشوز إذ إن رب سبحانه وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فَإِنَ طَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا هذا النشوز قال عنه العلماء من أهل اللغة وأهل التفسير وأهل الحديث النشوز هو الارتفاع سواء الارتفاع المادي أو المعنوي ومنه قول الله عز وجل يفسح يفسح الله وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ انْشُوزُوا فَانْشُوزُوا فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِي اتقع بسوت هنشوز فهذا النشوز هو الارتفاع بالمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي هو ارتفاع المرأة على زوجها انحسا او معنا يا اما ترتفع على زوجها لتترك امره وتعصيه في غير في, في معروف وتعرض عنه وتبغضه وتتكبر عليه بحسب او نسب او مال حتى قال أبو منصور اللغوي رحمه الله قال النشوز نشوذ المرأة أو المرأة الناشز هي السيئة للعشرة تعفن للمعاشرة المعاشرة, المعاشرة في من ثوائي يجب أن نستعفن يعني واذن يتفوذ زيوذي الناربي سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة ويتفشل أريحياً للزكين لتسكنوا إليها ويتفشها زيو ظن الحياة للمحبة للمودة للعيش للغرام للهيام تزيو ظن الحسن ويتفشها ميمي لأنها سيئة الخلق سيئة العشرة كذلك قال ابن فارس رحمه الله قال نشزت المرأة أي استصعبت على بعلها وميقني استصعبت على بعلها تقسحك وايزن اكي فوسك زرمك واتبشي منتذتك بعد سنتها أسرح اينه و يا مجتهد يكون ترى استعاب حتى تذكر الحياه جاره الحياه مريره الدكوركوري جسدني تو المعطيه ونغني الزي سير قربي سبحانه وتعالى يوما القيامه احباب الكرام كما قال اهل العلم من النشوز عدم طاعه الزوج في المعروف ومقن عدم طاعه الزوج في المعروف مين سي ستوايز زلست جريسر حدث جريس اري ميني السوايزه تستغيثي غير الساري يخص تستغيثي غير الساري غراتفز تمغاه النوات بواري وايزين غير حق والجذر بطر وجنس تسميوه نتحس تسميوه لا وا سي تاسشه يمسك فونارا انك نتحتك بدعوان لقاي الميت وايز يخصوا تمغى لا وا سي تاس والطاعبين اللي مداخم قبو يا السروري زيان التراخيد نتحس قاري لا هذا لا طاعة له عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في هذا قضاء مبرمان إن لا طاعة إلا في معروف لا طاعة إلا في معروف أن تؤمر الزوجة بالمعصية من قبل زوجها وذلك ستات شاكل تقول لن تغييرها وذلك ستات شاكل ونتغييرها معنى سلمعصية ونتغييرها معنى أتعصر سبحانه وتعالى تخلف الأوامر للنبي وذلك ستات وياريه لماذا يرى في يقول الحجاب وضع تقابل لك أنشمو ذايته وين لذلك ما عليك أن يهنز ومزوام ذايته وضع الحجاب يقوش تويق لماذا يرى الناس يتسرون أن تقضي الخمار وذلك الحجاب الشرعي وغاسبو رحكذا السين الله لك أنشق بيدعو حكا وشمو الضباع يستطيع أبغامه مثل علاقة الوظيفة كذوار مثل العلاقة من الجسد مع الوظيفة من تلعلاقة لإظهار المفاتن من تلعلاقة لإظهار الزينة لغير زوجها هكو الوظيفة, الوظيفة يعني تغسر في الجهنم من شواثر ببس بشنيري واضحين بشنيري واقعيين وانزربوه في الصغار أحباب الكرام لا علاقة لعمل المرأة بجسدها أو بتوبها أو بلباسها تعمل المرة إن كانت محتاجة للعمل نعم ولكن ليس على حساب آخرتها ولا على حساب دينها ولا على حساب مرضات ربها ونبيها ولا على حساب عصيانها لزوجها فزوجها هو جنتها ونارها مرئيس خذ خصر بسبحانه وتعالى ما تلوظيفة غيرين فعن جسن مرئيس خذ خصن نبي صلى الله عليه وسلم من غير جسن من في جواك قبر إذن جهنم والعيال وبيلا مين دي تغس نفع ما نضلني فلذلك احباب الكرام من النشوز الطاعة في معروف مرة الناس واجز الناس شن حش نرحق ذدي وصغضت ولغست بالامتلاء وإلا الامتلاء سننتسم مرة وكررتها مرارا وتكرارا مرة من جند رحق وفق شرع الله الناس وايه يسمق عني نكثر تقري الناس واات سجمض بوغ خميسه عنتي ملمس خارم ميس تعزيز جيم ميس خاتيم ديال نواي تنزل المحارم باينه بابا سو ماس تعزيزي خاريس جدي عمي سبس وايل بالنص امي تعاب الناس الى ما رج المحارم ما عاد ذلك لا واش قاش الجيل لا مين دا جميعش ميس نعزيزي لك تغتير على الجميع، توعتير على الجميع كذا، توعتير على، ومش بتوعتامزين، نهر الطمغة هو واحد، نهر دي مثلاً رواش ومن هراء، من لا يحل لك ذلك، لا يحل لك أن تختلي به، ولا يحل لك مجالسته ولا يحل لك مسافحته، أما برحم قران خمر غذار السر إن سوق من بوب والعياذ بالله. ما غدرت سلامكم بودواني سدر غاختم قنتي في غاقني خصوصا الجيت تن مقتنيته نسأل الله عز وجل أن يعافينا في ديننا اللهم آمين يولا حب الأفاضل إن من النشوز أن تمتنع الزوجة عن زوجها وألا تمكنه من نفسها إن كانت مستطيعة لذلك قادرة عليه لا يحول بينها وبين ذلك عذر شرعي وغتب الحق إن طلبها زوجها لفراشه وطلبها لجماعها لا يحل لها إن تمتنع عليه إلا ما لا تغذي عذر شرعي عذر شرعي قاهر أما ما عدا ذلك فلا يحل لها ذلك وإلا حسنة الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجن العدد من الأزواج إجن العدد من الزوجات أنها تتمنع عن زوجها بدعوى وبدعوى وبدعوى وشرح الواضحات من المفضحات ودى التفاصيل لا يحل لها ذلك وإلا النغيق مغسر الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فآبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح ترم العونة وهذا كما قال أهل العلم كما قال ابن حجر رحمه الله لا يفهم منه أنه إن دعاها ليلا فقط لا بدعوة أن الحديث يود لعنتها الملائكة حتى تصبح لا قال ابن حجر رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة لأن الشائع أن الزوج يطلب زوجته ليلا أما الحديث فهو يشمل الليل والنهار ويشمل الصبح والعشي رواية مسلم رحمه الله في صحيحه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصلح يجن الرواية المضمئة كان الذي في السماء عليها صاخت في السماء مرة مرة مرة الله عز وجل والملائكة كلهم صاختون عليها والملائكة تلعنها يا ولا حب الأفاضل ويزم اللعنة شو في الدين النغ ممشي ضبط الأمور سيمن النعلون اننا يعيز وغاة ورح قديك ستسونتا ننصر في غير بيت النز حتى الهجر دنغيك شرع نغيك شرع مضبوط أكثر أهل العلم قالوا أنه يهجرها في فراشها كذلك الزوجة وغاسبورة قد تفغر بثنث وغاسبورة قد غادر الفراش النث وغاسبورة حالات والله تصوذتها الطلاق بسبب هذه المسائل الزوج يشتكي لقرش أي ذنب لي وما هو مصيري أتريدني أن أزري ما ززز يدفغ غبرين مينز زهنيت فلذلك حباب الكرام من ظلم الزوجة لزوجها أن تتمنع على فراشه أيها الأحب الأفاضل أن من مظاهر ظلم الزوجة لزوجها كذلك أن تتكبر عليه بحسبها أو نسبها أو مالها شيء من ذي العلماء أنه سبحان الله قال شمد غيث بن ذي مرش تدري التكافؤ تكافؤ الماد دي. تكافؤ المعنوي أدير التكافؤ، ذي العلم، ذي التكافؤ، ذي الأسرة، ذي التكافؤ، ذي المادة، ذي التكافؤ، ما يمي؟ بشو التوقع عند الجنة المشاكل؟ بشو التوقع عند ماركة المشاكل؟ حتى ذي التقارب ذي كورشي، حتى ذي السنين، حتى ذي وجبة حرام يجني يمغاغة سبعين ثمانين سنة، أذيوش ثمنتاش عشرين سنة. لا ولكن أذوق عند المشاكل قانون سبعين ثمانين سنة يعيش في الحياة. تافه؟ استقبال الآخرة إن أنت من تشد عشرين سنة بعدة طوبور كذلك والعكس صحيح شي منك قرش يجني خمس غذا ويقشنيش قغاز خمسة وأربعين سنة إيش كش حقة ثمان وعشرين سنة قاسيو دوزوا يجنيش ثمانية وعشرين سنة اللي بس خدك واسيك قرش وما غنى النبي صلى الله عليه وسلم وعمونا خديجة تم قران خذ إيش كذا النبي خم غنى خديجة رضي الله عنها ورضاها المجتمع عاد المجتمع، الواقع عاد الواقع، وجب حرم، وردِي شوئ زمة حرم، ولكن قد يوقع قد المشاكل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يسد أبو بكر رضي الله عنه وأرضه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخذب غسفاتي ما رضي الله عنه وأرضه، إن السامزية صغيرة، يسد عمر رضي الله عنه وأرضه يخذب غسفاتي ما رضي الله عنه وأرضه، إن الصغيرة. يوزد علي بن ابي طالب ايجان دقر النص فزوجها به قال العلماء من سيننا صغيرة وجي صغيرة خير منها قال لا صغيرة مقارنة نكي سنتاء مقارنة تفكيرن سنتاء وجيشنو تفكيرن سنتاء العاطفن سنتاء وجيشنو العاطفن سنتاء فلذلك تفض شيني الجن يمججن طبقه وعراق يمجج لغرض المال او الحسد او النسب يوزيد يتوقع ذي المشاكل تغطب الخاس جمع الخاس تتكبر عليه قال اسم عالك واجي النش عالك واجي النش إذا شيقين إذا شيقين عالك واجي ذكران باذا عالك واجي النش فاميليا عالك واجي استصير النش شك مين تغيب عني تجيك وش هل هذا كلام يقال وش هل هذا واني يشتن تزوغت ابن فاميليا تزوغت وحزوران تزوغت قروش من ستكلاوى النف هذا وقال ليش انتو الزوات سبعة بعكونش الصدق كرشي وإلا القواد الكبر ونيت أحباب الكرام هذا كبر وتكبر ولا يحل لمسلم أن يتكبر لأن الكبر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه اتقالوا ذرة من كبر وللتنبيه سني تواجدتك اعزهم غار وها لنتك احتزر عهن يا يزن احتز جن واتزحين زجا يزن نومي تغذس قاندقها رسول الله يمثليني الشرح الجيف يخفي نظم تحق نومي تديوي يبدأ يتجم خاس يبدأ قاندقها زي زدوها فمعلك واش تفكي هذا من الكبر حباب الكرام إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ويته في الجنة وخلاف بين شرح الحديث ما ويته في شاقع ما ويته مع الأوائل والقول الراجح أنه مع أصل التوحيد ألي الف ولكن لا يكون من الأواء إلا بود ديك من سنغني أما إن استحل هذا فهو كفر كما قال أهل العلم يحول بينه وبين دخوله للجنة ننت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شجبنا ذي الكبر روايتي في الجنة يقال ذرة وذرة شرحيت ما مش تخفض إما عن شرح السلف أو عن شرح الخالة زهرة الشرح السلفي النشيشة فهم زين تميت عن الذرة الخلف قالوا الذرة هي التي لا تقبل القسمة على نصفين تيرنديلاها خمن الخضار يديان تفي خشون نمزجان طون دون الذرة والنبي جالش دون الكبر دوايت الجنة يا رسول الله قيت عجيب أنا غنيك قبض صباح أنا قبل غصب صباح أنا كتموا الصباح أنا في الداس صباح أنا الصباح رقم جت الصباح تعجب أنا غنيل ما بتهلل نسموش يا رسول الله نس النبي الله وجبوا النوم كان للكبر لا ايا مين تخلص المرات الحرار منشاب غامني جا شرعي من جا شرعياضي غاوي تاذمني حرمتي ربي نقصوا جرام يدنك في الحرام واحد اكنمني جا الحرار قليل ميني جا الحرار دايس ميني جا الحرار الزغديس ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر هو بنادم كبر بالحق خميس الصغير إذا ورّح ويعطي وإذا قيل له التخلى عنها خلته العزة بليهم زيد غمّ الناس ازدراء الناس احتقار الناس استهانة بالناس استهزاء بالناس حسبوا ذن دوالي شكلاء زك الشماتة شتورذة ولا حول ولا قوة إلا بالله أليس هذا من الظلم قفين زل ما عسى من الكرام قفين زل كبائر ليس كالحياة المعيشية الحياة الزوجية غير سعيدة بمثل هذه التصرفات وهذه المصطلحات بينما كانت مغاري للتسجدار بدأت تغفى ذي باراك ممر ديازم دي تغفى ما سنذني تضحوش تقصد كمي غيك كوايا زنين عاود رمرشني غادي طلق هذا سنين يكفوها في بوهري ما يلمي لأن من الظهارة ذي باراو جيروني الجنة أخر أشنو ربعاكم يا زن من الظهارة ذي باراو جيروني تعيش دوني ذهنبو بيجي تعيشي هده أكمل بدأ يعظم لله سنتم غارين مراديه الدات وجبول الله سنتم غارينك تجرا سنتنوزين تركسين أكذوا يزن استعد بنتم غارين الجهنم والعيال وبالله لذلك حباب الكرام هذا من الكبر أن الإنسان يمون وأن الإنسان الذي بدأ غدي زوا ونغني عجى غش عجى غش عجى النبي صلى الله عليه وسلم خطره ذرب من فوق سحى وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهو المعصوم صلى الله عليه واله وسلم والمؤيد بالوحي ان الصدر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تمنن تستكثير ولا تمنن تستكثير لكم عليك واحد جينش مين غاتقد مني مين غاتقد مريوادج ربي مريوادج ربي مريواداشي قداشي ضربا بينيا و الله ما بينياوض مريواداشي قداشي ضرب ربي ذي الآزل ذي الآزل قبر غيري قعد اسم المسقع يوم أن خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة إن الله كتب مقادر الخلقي قبل أن يحلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة كان نبي صعصم الحبيب مسلم مع الكوات جنش مين غاك يغنش نغميني غاك يتمغى عن من دي بدون توفيق الله عز وجل وتقديره تضرب النسي نبي صعص المولاة من تستكسر ثم قال ولا تمن أن تستكثر قرئوا القرطبي رحمه الله إن شو لا تمن أن تستكثر فيه أحد عشر حين العشر قولي ذي ذي الشرح ذي التفسير ولا تمن أن تستكثر منها لا تمن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير يعني بنزميل اكستين شويت قرأت شويت سؤاليا شويت, شويت, شويت, شويت شديدي جمر أي ليرجمر معلك وادجنش معلك وادجنش رب سبحانه وتعالى إن يأيؤه الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمنى ولذا إن رب سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول ذي الأذى المنى ذي الأذى ذي الأقوال الجسدي ولا تمن تستكثر إن الإمام القرطبي رحمه الله لا تعطية تعطي تلتمس بها أفضل منها هذا قاله ابن عباس وعكرم وقتادة وغير واحد من علمائنا من السلف يعني يجلسنا الخياج يجلسنا الحاشد وترجفوا المقابل نغوم جموع من على هذا المنبر منذ سنوات في سلسلة نصائح ووصايا للأسرة المسلمة. نغوم نغيم عملك تمغاه من سيرتها معملك واجناس معملك ربي كما رت راجل المقابله مرت مرات المقابلة المقابله هرشل, هرشل. لذر اقدوه ولا تمن تستكثر يعني لا تعطي عطيه تلتمس بها افضل منها يرد النشنح من بابها الجزاء الجزاء الاحسن الا الاحسن او ثمن الخام ودي الريشنش غير ربي يا ربي يحدث ثم قال ابن كليسان لا تستكثر عملك فتراه من نفسك قدمت غير الشمس الجني وايت مناقشت غير الشمس الجني مغاني إنما عملك منة من الله عليك قمر وايت جذ ربي وايتيريناديجن حاش ثم قال الإمام القرضي رحمه الله لا تعطي مالك مصانعة قبر يوزع مقا قيم لي حكت مغاني نغت مغاني لقد هلك جوايزينو لقد تغلق قبر إعميز بالله زيركسانس خم غذك خذدد الله المحافظة لذلك كتفج العدد نهاية أنه يزن قارشة السفق ضي بره أبقى حركواسي ذرقه هو تركوه غذر الدات أي هذه الدرجة والله شايمة أن نستورك ذي وذان خدمة ذرقه ونغاسم رقه وقارش ميما تبعي يقارشة قيتاء قذين نقرع حركواسي قارش كارم بلع قارشة جاية مره رحلت السيور ذك ذو أنت في غاسر هموم ما الله به عليم كذلك في الأقوال التي فسر بها كل الله عز وجل ونات تمن تستكثر أي لا تفعل الخير لترائي به الناس وتقبور خيق بريوذان وتقبور خيق بشيشكان يوذان من مني سبحانك ويزنم بجسيني القذلل للا سنتم غاري للا يخستيري للا سنتم غاري تتذب آية النذير السيد السيد يا آية النذير السيد سأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا تبول السلام أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه الأحذور وثوابعه أيها الأحبة في الله من مظاهر ظلم الزوجة لزوجها إيذائه هو وخمس سوخ الإذاء ينتمرت وayas قسوة الأذى المادي والمعنوي الأذى المحسوس والغير المحسوس خمس سوخ الأذى اجمع كرشي اجمع ورني فاغني الزتقاء إجمع كرني استقاب يجمع سقبدني في سقبض قبة قرش وحيشه شي جمع نتيوتويتي نزي برا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبع خاس تسد والله بس نيازني قرش الشتمغات عما صوري تقبد في الدحاشد عما صوري من, من روح اش يحفظه ربي روح اش داير ماب به ورا نخيا روح اش فيال ربي غان سالم ان غانما معافا انش سقب داير بدا تقري يروح يشوات لوير اش اش يشين الجبريت تيوتويتي X men ni varit dekoronerade när de gick sin tjuvhet när de gick sin diktgård och så de gick in i hemsom och så de rymde mellishom och så de fördet under dädua och han grävde in och han grävde in man är den som säger gudfuk man är den som säger ökromuk och han grävde in dem i kärchdenli. Före det är det som är som familjat. Wallah, Guds kärlek, sabbah Allah, رد اللى رد سيريا إذا كان مزغن قيما ولا حول ولا قوة إلا بالله خمسة وخمسة إذا أو خل أذا أذا بجميع أنواع تذبس بتدبس اللعن تذبس القذح فكرة أغرني ورن شيء ما عندني شن تمغرس الله عز وجل أن يعافينا منهن من هون ها تقدر تردي ورن ويازم ما استذبب بالقرب مسنته ببس ولا حول ولا قوة إلا بالله. دروس السوق دروس السوق قرستن الشكلايز الشماتري الجنيازم وهذا سمعته بأذني. سريع مش الهذا غت من المطار عاوي غادي المطار جانا الحدور الدور, الدور غولي ما نتقدر الزور وياز دروس دروس نودن وهذه كسودرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيل هذا الحد حبة الكرام. مغوانتابي شويه تيثن مغوانتابي شويه تيثن مي موانس هي شويه تيثن قبرت غاوكش يا يزن قبرت انا غغاويين تاع العارض الشنار قبرت دورنا اتناب قال اغلبيه المشاكل توقع عندي هدره الاغلبيه السبب الرئيسي ان الوالدين واقيين بالدور النسن الوالدين واياب انشاء الوالدين واوصي انشاء الوالدين واوصي انشاء لذلك ما جات توصي ما جات توصي من الجخم الأخشى الجين نشته حسمرش أتمنعه تصير هذا شن غماله وما عليها ذم من نخمد غياس هذا سمرش غهو تصير هذا شن غماله وما عليه هي والشواذ تسيرين وريش شاء هي والشواذ رحون دعري ريش شاء من النغني هذا زمان زمرقن على شرع الله وسمن أرخى عنها ويزم ما شو اسم تشغشاء وزمت من سؤي وازيس غرق غبوب وانيت الشرعة ومتين والذين قاسى نيت توقفخس الآخرة توقفخس الآخرة وش الإنسان عيشك في بناد مجموعا السنوات ناغت المث هذا صفاح تمغا تتعيشك في وايه السنوات خميغا يمث أريخوي هنيغ أريخوي عريغ النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله بل تفلوي ستانق قرشت تغفظ بوضي جمعك الزلاخير قرص بغصد الدنيا تغفظ بوضي جمعك الزلاخير ولا حول ولا قوة إلا بالله رب سبحانه وتعالى من إقار والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أقتف ديني بعض مغارنة ستيرفاصي ربي تستهزأ سوايز الناس تنتقص القدر من الناس بل الزوارث لأنه البوبريح بل إنه ويمدانا يزن نستطلق خمسين سنة أرى ماذا عن خمسين سنة ساوى نزدي آيزن استطلق ميمة هنالصباغة وميتوغة ساوى نظيم الزيان نارى الحمد لله غار امي ذي الخارج غاريجي مظفا ميمة اسغل صباغي واني تناكي قلت الشيخ هذي رخش غرنس الشيخ بار عقص الحياة لنو استطلق خاربعين خمسين سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فقد بارئة من هدمة الله أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقارن كما عند الترمذي بسند حسن يروي الحديث معذب مشابر رضي الله عنه من التأذى المغتاز في الدنيا إن لا تؤذي مرأة زوجها في الدنيا من الكافر في الدنيا Hamin är det i döden, hamin har satsat i det här livet i döden. Hamin tror att jag har satt av en zinnis som går in i sitt raffa sidan. Jag har satt av en zinn som är besen. Besittar du inte det ولا حول ولا قوة إلا بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم هنالك يستاذ قلنا الحياة تخشيني الجن زي المؤمنين ايخنا نستور نستور خل المؤمنين الصالحين إن النبي صلى الله عليه وسلم تراغاتي انتق دي الدنيا واني تري قسس وش دا السلام بثمغات دي الجنة دي الأخيرة تراجة في جن تمغات للاس انتم غارب الجنة تنين الجنة, دي الجنة تراغت دين الدنيا زي دي الحور العين من اسقع قارس لا تؤذيه قاتلك الله أو اتقاد غين غيش مابع ما يمع فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا أقف غمزان وجوها هذه قردهم يسمح غانغ دي عقوح أذي بارع بارع عن تذها ويوجد المشاكين واتمرت قاتلك الله ويوجد قاتلك الله ويخستاذك المعيشة قاتلك الله أقف غمزان وجوها قردهم يسمح غانغ دي عقوح فيسقهم غاهمة للجنة ترغت زي الجنة غدني غد أحباب الكرام الظلم مظاهره كثيرة وعقارب الساعة تشير إلي أن انطف بإخوانك ولعل أستكمل ما بقي في الجمعة المقبلة إن كتب الله اللقاء والبقاء فيسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا ما رشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخصائنا يا ربنا واكفن ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عليه إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت عليه إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن خلفائه الرشيدين والقدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا محشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن ناجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد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 اللهم ولأمورنا خيارنا وانزح اللهم من شرارنا اللهم شتى المحسنين منا في المسيئين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم اشفي مرضانا ومرض المسلمين الأجمعين التسنيؤ ذن القنايق قنايقنا الدعاء قنغي مهرش اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم عاف كل مبتلا اللهم كل مبتلا اللهم رب الناس اذهب الباس إيش انت الشافيش فان لا يغادر سقما اللهم رب الناس ذي القلباس اشف أنت الشافي ان لا يغادر سقما اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم, اللهم فرج هموم المهمومين قدسنا الراسم الهموم اه تستخذ ذي دوره اللهم فرج همومهم اللهم فرج همومنا أجمعين اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم ارحم موت المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور اللهم يمن كتابهم ويستحسابهم وتقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفونا وغفرانا والحقنا بهم غير الخزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مض بمنك وجودك وكرمك يا كرم الأكرمين يا رب العالمين إجن الأخ ألح علي إلحاحا زد إخواننا غتيرين في غروبة ألح علي إي إبريخ من سيبرات الشيطان تدخين ألح علي أنه هذا اسمك الدعاء غسل غارة فينداء وإن يريد الدعاء أتذاذ يسمينه من المسرغ يسمينه لعله إن شاء الله تعالى ربنا أذيعون هذا اسمك غتيرين أخنا السليمان سليمان في الجروب أسأل الله عز وجل أن يعافيه من هذا البلاء اللهم أبعد عنه هذه السجارة اللهم يا رب بغذ إليه هذا السم اللهم يا ربي باعد بينه وبين هذه السجارة كما بعدت بين المشرق والمغرب وكما بعدت بين السماء والأرض يا ربي وفق كل مدخن إلى أن يجتنب هذه المصيبة يا ربي مر واني تكمل حسابا لاني تكشم اللهم يا ربي لا تمته ولا تقبضه إليك إلا وقد عافيته من هذه البليه. اللهم يا ربي عافنا من كل بلاء وداء اللهم يا رب صل الإسلام والمسلمين وأذل الله الشرك والمشركين ودمّن عداك عداء الدين واجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه إليه ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فجعل تذيره وتدميرة ورد كيده في نحره اللهم